ي دَبّ الأأَمررَ مِنَ السَّمِ إلىلَ الأبضثَُّ يَعوجُ إلَيهِ فِي يَوْمِن كََ مِ قَدَ كانََ مِقَدَهُأَفَسَنَةٍ مقداره مَّ تَعُّ ذَلِكَ عَالمُ الغَيبِ والالشَّهادَةِ العزيز الرَّحيِيم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 نعمل صالحاً إنا ولو شئنا كُلَّ নমল جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَال بما نسيتم لقاء يومكم هذا হিম نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ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 تَكِرُّ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّهُ مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُن فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَاءِ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 افلا يسمعون اولم يروا اننا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تاكل منه انعامهم وانفسهم افلا يبصرون মচ হল ফথু ইম সী পু্যৌ মলফি সৌলীন কু ইমুম হুম্যুবু সুম চিহ تظهرون